إن عذابك الجد للكفار ملحق اللهم يا رب جبراهيل وميكايل وإسرافين يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 ولك الحمد حمدك الذي تقول اللهم اقسل لنا من خشيتك ما تعدل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تمنع به من جنتك ولمن يقين ما توعد به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وهلا صوالنا وقواتنا اجعل وارثا لنا واجعل فرانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبرا منا ولا مبغى لغليلنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الله الجنة هي دارنا وفضلك وجودك يا أرحم الله إلهنا إلهنا مولانا سيدنا خالقنا اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك فاجمعنا في ذلك رامتك من غير حساب ولا عذاب من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا أولات أمرنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين، الله اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك ذي الرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم من الماء والثلج والرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة ومن كان منهما بيتا فأنزل على قبره شآبين الرحمات اللهم افسح لهم في قبره مد بصره اللهم افتح له بابا إلى الجنة اللهم اجمعنا به في الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم فرج هم اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم اخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورماء اللهم انهم فقراء فاغنهم ضعفاء فقوهم حفاه فاحملهم جياع فاطعمهم مظلومون فانتصر لهم مظلومون فانتصر لهم مظلومون فانتصر لهم اللهم يا أيها يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال إخواننا في مصر اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اكتن دماءهم اللهم ول عليهم خيارهم برحمةهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفق ولا إلينا فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى اللهم اجعلنا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 لفضيله الدكتور محمد